العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين أعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدم على الله قول الذي تجاربك في الجواهر سورة المجدلة مع عسل الدين وسورتي كنتم يستذار تفتيح القرآن الكريم كا كايف جدنبه وكم صنيع فتاعه کون تو یت دوو دا هی په کابلاند میشن بیسین کلوپکی گایبی دمند هغه دې ہے توガル باسن یاللو والمدنی سوره تو قال لشا قبیل چی ته جواهری ہے اور نعتے حلین تی یہ طالب انتوی مل إنتهى اللي سحنته على فطر دويسه فوق اللوسي سنرى إن شاء الله وجه العلم يا كتر وارتض الله الله عليه ستصمي الله الله وملاي الله في جبر قون في زوجها في شان من كذا حاله بسكال الجودي أو تشتكي وشجني الله عليه الدعوان سيلايو حل والله ألا يسمعو مغلايا تعاوركما هذا الاستوداد قديم إن الله لنا جميعا كمغلوا يبصرون أركا كبروا حياء الخول من السعلبة بلدي كبر خير الصالح ذي كبر المعاذل ولن كبروا سبب تجاتكم على الطعنة ردنا بعض الشيء وعبد الله بن زيد سلولا وفس بجلي كبر داس على بعد بن الصالب ولانه ما وها waxaa weeye waxa ku jira halaq on naguulaa waxa macnaheedu waa in waligaa wax ku jirtaa ku بل كالنبي الله بن حمد من نساء وعيكري رسول الله سالساق عدد إن هذا حرام تتعيب بأنه وأركاموني يا رسول الله وحتلاط بكم القوين بيتك إن هذا حرام تتعيب يا رسول الله بيتك لأكل المالي ما لكي قبرت وعنه وأخناك الشباب الذين يرنى مدينة وإيجا تنسية لهم له البطن على الشيء الذي يرغب فيه بيتك هو أولاك ملكا موين آدي ونقذ هذا marka noo shee di khatar baa ku jira dad guud siin buku calyaano sida oo bararkaado ku soo baxay ayso alle ku soo ku soo baxay markaa xalkii sidaa u noqday wuxuu markar ee laba bilood ha soomo oo isku xiga waxa kaliya maalin tii sadex go'aandoonba yuu maalin dhab ah ma jiro ما soo jiidaha wasiisa waxa kaliya wuxuu raasinaa bixiyay mabahaysaniga inada taqoon oo kalmay sanu nikelu waxa kaliye san dhaafaa لكن laakiin sidoo kale waxa ka rahayno salaama buluustaqar faa ladinkiri barka nikaas u wuxuu ahaa nindii yar ah u ahaa barka wuxuu rahayay inta badnaa istamaheynaan waxa jira haynuhu soon baan u والحليم كاثن والو حليم قد تمع الله ألا ومقلي خول الله في جبدي قول هذا خول بنت صعبة الله في جبدي في جادي لك كقولت ذوري في سيدو جاهني كقولت زهارين بل وحيد جاديو سوني قال الله خلاه ودينا الوحمة في كل ويله هو سجتي مرك أدع وسبي لله الله وحش يبت إلى خلي سيرين والله ولنا يسمعوا مقلي تهوركم هذا لسوي فينا wa maglay markay lahayd ima furin adiguna allahidina alharam katahay um baro arka inallaha subhanahu wa ta'ala sami'un kamaglay wa yafsiluna aisha wahay lehay allah subhanahu wa ta'ala wuxu maglay foq sabci samawaad uu kamaglay aniguna diina aan bilaabno fi hadha hadha laa yaqadana maglayin markay wa kan halki allidina kuwa yudahiruna kadhhar tamr dihar tan ka soomaali foam in khumidi khidin camera min time i walk out the tajjahasma ma hunna awain kasima aha qasaskodaahi umaadii u yoolikodma wa benton inuma hatuma umhatum yoolikodma illa la ilahi qul wa hi fu qawli mu karal hadalan aqli galahain mu kar haqni ya mun kharkas min al abu un waxa bayna abu kale wainallaha al-alna allah fi ummi ma karo ama ama Hoida ei ole päätö. Mä tietysti rakkaus on niin, hoida ei ole jäävää päätö. Rakkaus on niin. Mutta tarjotaan vain kuinka kaveri waa päätö. Mutta vahdantiri alle ei voi jättää niin, että on Allah jälkei hoida ei niin, että perhevalikka on. Mutta Allah niin, että Allah on siitä jumala, joka harava. Allah wa kale oo li yidda barashada kaliya ma haydhiib fudni hada ت kamida oo soo qaadwa sidoo kale oo gacanta yadaa iga tahay ama madixeedo ama sida culimada qarnaa lamid ma ha beeleeyn adu waxay u badantahay inay lamid yiin waladina kuwa alladina kuwa yi dhahroon in lahaad انما عات ما امهات ما امهات هو ينكث ما اا الا لا يكوي مويا ولدنا على وينهم يبن لا يقولوا حق قولي شرعي من القول قول حدث وجور بين اقول وان الله ليعفو قداس ويغفور كون عريسا فادا توبه كانت هل واكن والذين قولوا يظهرون كذب فردارته امر من سنه 14 ثم يعودون كل نقض لما قالوا وشاهدهن كل نقض عياده كل نقض وهم حي بهار ثمانين في قوم مايين بي يي فالين بي في الفر 80 والهر كودي ما قالوا وهذا معناه في دهدين اني كدب تغان ويه haddii keedhaartaa kaayle ka daba tagaano ay xal faaliye oo gabadha yaaani haasnimadeed iyo feernimadeed ay dib inuunu qulsoob damca waxa kale lagu fasiraa isla macnaa labtiisa oo yucduuna kan من الساعين هؤلاء ثم يعودون كل نقطة اللي وقعوها إلى دينو زيارتها أو كذب التقوه هؤلاء الذين يجيبون النقطان دون عليهم تحرير القبة من قبل أن يتماسا إنت على استحضاركم استحضاركم عليهم توضيح وحاء تحرير القبة القرفريث من قبل أن يتماسا استحضاركم إنا إنا استعبنا إنه الجماعة أستثابنا نوي وحلا ليه كذا كذا ديجا عمتي يلا إستعبد مننا وأنا إني جماعة أستودواني ذلك سلاساه توعدون اللي يجكو عليه به السلا ذلك توعد كل عين وعدي قالت اللي يجكو وعدي ذلك يا توعدون اللي يجكو وعدي اللي يجكو زجرين معناه اللي يجكو به ذلك wallahu al-khabiru khubal awi ibn mahammad waxa uu amal qaliisan markaa wanikii uu yiraahdo as ما saamid ma baheley kado iyo waxan cadeeyo markaas waxa la yiri hadaba laba bilood soo wuxuu ma soo gali karo waxa la yiri hadaba inna al-miskin si dayna qof ka faradii walu leeyaan waana nintabaagu istaqaartan marka duu wax kala ka faradii ku kordhimeysu faradadu ka riyum bay ahaal laakiin uu istaqfarcelu u tooga فَمَنْ لم يجد طقما يلي قر و خريا و سيدهن ذلك فَصِيَامُ له الماء فصيام شهرين عليه ذي شي سوها صيام شهرين لمبدنون صومكم متتابعين من قبل ان يتم الصاع حساب الشدوده كهون الله إذ مثل بلشني سومنك هذا مقابل الله من شني سومنك أمرك ولا ما يوتي خلا ندمي ولا مرك أبني يحد ندمك عندنا من مرك متابع الآن وينو نخلي جونو معلمي يلا وافورين هدي عدولدار وسفر يتجي وحصار ثائتان والرسولين سين ماتي عدولدار فمن لم يبي خفكان يلي فعلين بشي سوحا سيا مشاعرين لما بلصو كذو تتابع من قبل أن يتماس انت, انت يستابتين كهر فمن لم يصدع قصة كان أولى أن الله بلوت سنوه فعليه شيء سيطعان السكين اللي سيدا خوضين طباء مسكين ومسكين لأن المسكين بخوضين السساحب سينا علم الزقات اللي وحيليه نبي وسينا المسكين كمسكين كمسكين كراء مال مالكايز كمدها ديلا في اللي احنا بصورة قلمة هامل إن ماله والبمد ن بكلي بها هذا بالعكس إن ميت لوم يسلم ويان إن شومر لوم هذا مسلم أهلين قال لك لكن لحدا المسكين بع الله تدين أمين سفرق النورشة وأنا كمرك الله يستوي يان في الطعام والجثثير لحدا المسلمين المسلم. لحدا ذلك المسلم. السداس جناح أبرك واسداس حق الله يلي أوليدين جناحي لكي منوينات خو محسن بالله هلا والرسول إنا ثم هو هي ان قد قرت احكامته لو هم مؤمنين دخل سده لولها الياء لكي من انه مؤمنين نقصان رب بسم الله ورسوله امر قالتهون ثم انت واصله ولن تما قالتهن وسده ذلك بالله oo sharciiga aad ku dhaqartan waya oo tilka tani idin fiil الله gududullaahi allah xaqan bi tii weeyah hal gudud waxa allah ahkamta allah kamid tahay marke soomaaliye dhiyaar madan wili argo to kaman noqon in ka dhiyaar sabin wili ma aray waxa haram baa digtaay weeyil ahda oo taasna ka وتلك تاسع حدود الله على الحديث وياا marka dharka wuxuu ahaa amal jahiliyan waay ku dhaqmi jireen marka waxa lagu dharaa oo laakiin jahiliyo wax sharhiga qushuqullah sida soo kare subhanallahi marka qasoor oo day xarada ay ku dhaartaan وللكافرين قال لهم عاوسون هذه عذاب عذاب أليم وحنوشي وجبه يعوسون هذه كافرين كل شيء وقوة الشرع إسلام فقول دغميون المؤمنين حد عمل كذعين قلبكم مركم قسكم المؤمنين كانوا ضحايا عمل كانوا وين مؤمن كانوا ضحايا أو عمل الصلاة الشرع عدة شرع قال لا أنقامر تلينوا قالا للشيمين وللكافرين عذاب عذاب عاوسون أليم وحنوشي إن الذين قوي حادون الله الله خلافة حد وحال إداة. كان في حد وهذا في حد يعني كان الله بردي نعبد كان حدها شيء زاد كان حد, كان حد, كان حد ودرس خلافه ونشكو فكره ان الذين كو الله الله خلافة و خلافه والرسول والهسول رسول خلافة خلافه خبتوا والذيين كما كبت شديد الذين هم مقابل الكورين لو دليي والذلين كبتوا الله لعنة كبتوا الله لعنة تفتيح رب الماجد تأتأ كذا يسنه كبتوا الله لعنة في ذي كما الله لعنة الذين قوم قبلهم مركو عوج قلنا قرئوا كل عيورها تقالدي ونضع الله عليه السلام وصلابه الله جا أذكره أيش كذي الله وان الدين اياتا ايضينات العب عب او كُتُب سنه النبي لهم ثم انتم في جهه الله او قال ان اياته وللكافرين قالوا دعوا عذاب, عذاب على مهين قلت له يا عذاب الليل انك سواق كريم با قالوا اسغن قف كثر قال كنت عب عب تدل على رسل رسول الله kun sheegi diisa qudusinay yaa ciita waay kala qudusin bad si hore oo rukushe been iyo dibaatir ku dhacday nawa qudusinayna aydaan muqaddimna walid jina ayatina ayada bayinatino ab'ad wulil kaafireena gaalada waxa waa hadiya يبعثهم الله وحنا طميسين وحنا طميسين يبعثهم الله الصابح حين يجمع عن دمانته فينبئهم الله في أجوه بهن بما عملوا أي عمل فعله وأنا ثمان سنو بالليل يوم هذا بسيء يجوس يوم ما يبعثهم الله الله الصابح حين يخلق جميع عن دمان فينبئهم في أجوه بهن بما كي عملوا أي عمل فعله وصيروا أجوه بهن الله الله بارك ووجيه هاي حبدي كم بحسن ونسوي ينويه ماشي ييجي اللون ييجي اللين منو يلون الله أشرق <تصفيق> قواد مركب عمل قواد ما بالصهر دقيه هو حبك مغني كل يليه كوي وعيالي وحوي كم مغني عمل صوري حدوا في عنايا تروح مع عملتوا على صور دقيه يجي سوائل اللون مركب أصلا خصوصا مركب الصهر دقيه مالي هبلة بالكورنو وحنا نستميت مالي هبلة ساعة نستميت مالي هبلة ساعة الله صهر والله على زبان كو دعيي مكان كو كو دعيي يا و دعيي تيرا دوها و دمبال سوودو ورغاي تيردو عمل كوها كايسيدو اها زبان يا الله سوور ديغي الله الله با عمل و الله والله الله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لا كل شيء انك يغوي وحيا بوغيي وخا عمل كو و او كاضا المدينيه يا الله سبحانه وتعالى وبركم معلومه او ينيكي مولينا قرصونته من عمق هذه السهول سلام سلام لو اوغات يوم الله الله يعلم ان اوغيه ما في السماوات في السماء واحد كسون اي وما في الارض الارض واحد كسون محمد لكن في ما كواله شيء ومؤفته الله سبحانه وتعالى علمه سماواته أضبط إنه وذقاله ما كواله معنى هو حوالي هادات سداء وقاته وحن كوكع ميت ذوهيا وإلى ذلك واركسه ما ألم تنمي وقاته أن الله ليعلم ينعو بها ما في السماوات وفي الآخر ما يكون ما أهاره من نجوى ثلاثة صدح فقر إلا وهذا سيح هو على الرهابون في أفريقيا بعلم المقارنة ولا خمسة النجوا خمسة شنف قود مشره إلا هو على تاديس ومكليحي يقول ولا أبناء وحكير كير مشر من ذلك صدق ولا أكثر وح كبد المشر اللي إلا أجلس هو على معهم العدوين ما كان في سبعة جان مركت خلاصنا وح ما هي كن هديه إن الله سبحانه وتعالى وحير وح ظلم وعلى وح شري وح صدق لا قصاقتين وهش فاقو كل سيرودي كارين با 3 2 لا كون ايتوي ميدكا لا 3 لمسالكه لي دارنت ها هيو هاندي 3 رستين لبقوني هو فقينا في والبهاري متخافش مركا ددك دحجشان مركا لكن ما يكون مع هذا من نجوى كانوا واحداً وثاملاً إذا مبعنا من نجوات ثلاثة سن واسم جدي ما يكون ما يجد الله مهلة نجوات ثلاثة سن صدق الله مهلة لا هو الله ربعهم قافري يوي ولا خمسة سن شف فقط الله مهلة هو الله كل حيوي ولا أدنى كبد يا مشر وحقوس يا ولا أدنى واحد يا من ذلك الصدق ولا كروح كبد المشر إلا وشلسو ولا معهم عذو ما كانوا ملك السجود ثم ينبئهم الله وجوهرهم بما عمل وحي عمل فلن يوم القيامة ويحيى الصهر ذي لا الله وقوب وتعالى ينبئهم وجوهرهم بما عمل وحي عمل فلن يوم القيامة إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء شيلارك كل علمك ربوز مركفقة النعاسة فضي دي ديزي سلام الله صلّا بدينا لكن ما كان وافي انبيي عليه الصلاه والسلام صد حداتي مين قلبه. ماشا قلبه. ماشا قلبه. ماشا قلبه. سلسة مين غوني او غفقنا وخا لمينا غوني او غفقدا اف الله داك وونك فقدت الله واقد والبهات بقى ما ساتدلن كان علماده قاربا و خيلاهني الله شوغو قدي لو تسد لكن سدا هي صد بهات دي يقول يراو سقاذن إلا قرصا ذي بس تقول لا أحد قرص ذي يقول سقاذن لا الله وحده يهين الله راح بكل شيء عليهم ألم تر موجات إلى الذين كوي نهول الجنة هي عنين جوا فقط الجنة هي ثم يعودون كل قن يلمنه في الجنة عن غبيسه ويتناجون وح كتب شن يالكفر قيان بالاسم الدمي يهود عدوان على سني ممنين فهو قبان يوم عصيرتي الرسول، فسولك سيدي اللو عاصي لها وإذا جاءوك مركي كوي مادان كواسي حيوك وحيكوك السلامي بما شاء لم يحييك ونحيكو السلام بها الله ونحيكو السلامي ويقولون أنه حمدنا في أنفسهم نبتضه والسهام وإليه معناه حيثوا حمدنا إولان يعذبون الله ألم أننا عذاب بما نقول وحالينا ذو محمد النبي واكل نحن عذاب مركا يدو حيث المامة يقول يهودي يمناطقين سيبا Ya ei, jotenka oli yhdellä ajanmurkein muuminen saarkan. Muuminen tulee vuoksi, koska puhumme viisi sägäbarnainen. Bay Afkeissa saarit, joo, vastaako yhtäviikkoja? Kuka muuminen meissä marin? Joo, kadan ja murkein lautasen. Joo, ja uusen. Ama, ama, on melkki ri. Ei, vaan tällainen se. Vastaa, no mikö viikkoja? Joo, ei nyt. Afkeissa saarit, joo. Nabi Buthuri Yhdys, yhden asuntiin heidän kaikkeen. Wei di le. Allahu aslaminna wa aslamin ya no. Assalamu alaykum bi lillah. alaykum. Merka assalamu alaykum Wa alaykum bi Wa alaykum dusinhaar. Aisha vaikin Wa alaykum marka si difaash laba nuqta hadal xiligaaba leeka ama niyaad in maqlayn bay jiraan ugu xani u cilmeeynaan maqlayn wani baa leeyo anoo aqbalo dhadaalaha barriiga sidee la aqbal ma yahay inna baran marka markay ilayhin waxaan aanu leenahay haduu نبتغيليو يو ياب ي الدين فاعفين يو, يو, يو مسلفه وين لكن هذيل دباغة إسلام كلا الله سبحانه وتعالى وقع رونيا أنا مثلاً ما قالت شيء كور هالشيء منافدين ثم قال له إلى الذي نقول نقول لجنه يجي يعني أنا مثلاً ما قالت وين في علمه إلى الذي نقول نقول لجنه يجي يعني نجوا فق ثم يعودون يكون لقونا يلمنوه وحي هداير اسكا دايا لا لا هاباي كنا قنهم المؤمنين لما اركعوا شيئ المؤمنين فقلب سمعيا فانت عفك استثار عليهم قال انت نيت في شيء من الملولين قف في مسلم كا وذدي ان في حيوك وحيققوا السلام بما شيء لم يحيك به الله الله بأونقوا السلام الله رسول شيء سوحوك السلام والسلام على المرسلين سلام على المرسلين على الذين اصطفاء وهو أيها الله فو السلام ويقولون وحيورنا يفيننا أنفسهم هو صهام في أنفسهم عن يد وحوي هو صهام يسوي ديني لولا يعجبنا الله ألم من عذاب بما نقول وحنا أكلنا يؤفل قدر من يدباتنا أنم محمد كثنين hadu nabiyey ma duudis la aqbale oo alla al-adal marka nabiyil muhammad ugu ogeeyay bil wahi uu koogeyay waxa soo dhann wahi uu kooganay marka deen kamal waha wax laga taasi qaatan man hasbuhum waxa ku filan buu allee leeyahay subhaanahu وإلى هذا واحد سوالي ديكو جحيم مرك واحد لقته حسقاه تد واحد سو ما الواحد يمل ما الله ما كام المريني حسبوا جانمو حسبهم كاف بعضه في الله شواد جانموه يسلونها وين جليان مرك محاسب خكلين الله لعيل غضام كليه هدي جانروا المصير من الله هذا خم هذا خم المصير هذا يا أيها الذين أمنوا الذين أمنوا من إنته في عنام لا يعيش عن هذا من كون ويأتي على سماء بك كدنساش الذين يجبون أن تكونوا فيه ويأتي لا يوجد حكم كدنباء الذي يجبون أن يا أيها الذين أمنوا ذكا إذا تناجيتم مكان فقفتان فلا تتناجوها قفاقنا بالإثم الدمدي يولع دوان عاليسا ومعصية الرسول لرسولك الدجني sida jeer uu dii moota ka dhigayna haku dayna in gaalada ka sudayna in iyo waxa weel meelba u barteen jahannama ud diyar oo jahannama halageliin alleley ku sanajo kufqa oo qushira bilbir ihsaan sidi dakhdinta iyo xilmiga loo gaarsiin laha waxyaabaha khashilana ka dadalaha laga shiraa walaa sabaa maamul keen laga shiraa la wixiisay aan ummada mصلahaa oo dhan ka shiraweey laakin dambigaa ku shibnaa weeyah waxa ahna dadka dambiga ama faqaita فلا تكذبواها كفّقينها كشرينا بالإثم الذنبي والعدوان عليسا يوم عصيت الرسول فسولا لم عصيت وتراديون كشرا سير أهل فقوا على الله شروا بالبر إحسانا واتقوا الله كبرت واتقوا الله كبّقا الذي الله تحشرون إليه حديث الإدّيشين دونه بالله تأتم لهم ورثى اليهود يوم رافضين الله غالِقَ كِيَالَ كُشِرَ وَيْلٌ أصحايا إلي الله بما حكمت لي شيئاً إذا كان هناك شخصاً وإذا كانت خير سميتان <تصفيق> واتقوا الله الله كبقى الذي قال له تحسن إليه لذين شيراً طفل إنما النجوا فقوا أما هو سوش يكيسبوا من الشيطان بكاه هذا الشيطان كان يزيجي أباب له محسى إليه اللي يحزون إليه والبهاران الذين كو يؤمنوا مؤمنوا بيه وليس فقط شهدانك يقدم بأياماها في ku المؤمنين تكون قد كو لبقى شيئا وحباكوكوية ليغاها إلا بذن الله الإرادات يشتغلها الله الله عزنا ku وحا شهدانك أباب لي وأن يكون هو مناطقين في يهودي يقال ليداتك حنحك وأن يكون فاقيام ومؤمنين أن يكون شرغوا ليانا دباطة المؤمنين أن يكون دبارياني محلولييني الله بيت الله سعرنا يا نور الله رقائي لعنا وفاشلني وحي المؤمنين تلقوط الشر و idiba tan u baa ku dhacaysaa waa la wadaa inuu fasilmo muuminiinta uu rabu talo inna man najwaa xalay sheegu saddex go'o ku qarsomi kara inta badan sheyga la qariyo laba go'or ma ku qarsan murti dadku wa dibasta oo yilo lagu tashanayay culwaarka iyo masiyadeyga hadii tashiguu dadku daneeyo la ay ka tashanayaan ka sheedan kuma shaqulleey yahznuna alladina yahznuna datsi fa'anta huwa alladina maaha ilay kuul bahad galiyan ليحزون إنه والبهاران بدون أغلق شهدانك الذين كانوا يؤمنون وليس فقط معها عدوان كالغفق بالضارهم ومنون تقل كل بشيء وحبما إلا بإذن الله إله إله إلا ذدي فيما الشيء وعلى الله الله سبحانه وتعالى فل يتوكلها ثلاث سابتان المؤمنون ومؤمنون تم الله ثلاث سابتان مركي يجعل الله فقير يردبات الله الله هو ذهكو الله بقول جوده وعلى الله قال فليتوكلها ثلاثة ثالثا المؤمنون مجنون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين فيه إذا دين لكم ملك إلا يدين جاهد تفسحه باللاريا في المجالس في مكان فردي ما له تدخل فريج ففسحه يفسح الله لكم الله بعيدين باللارين هو الله باللارين في طغيانه وعمر أو عمره باللارين أو قبل طغيانه باللارين أو جنده من الجزاهم بالسلامة awiye sidaasoo kala ayadu waxay tilmaamaysay Nabii Ilaahay Muhammad (NNKH) ee samarka la joogo way u kala badineen filmaad dhanba soo fadhiistay ee midabta uu Nabigu ayuu furmaysiiray marka way soo dirtayna way salaamay wadadii waa loo banayn waay mesira laba tabayno meel uu ka caloobay meel uu fadhiyay soo kala ما أنا وحالك أباك هو ماشي الله بالنهاية يوم نينش سبعة عشر وقبل <تصفيق> النهاية وعجلة تاتن كار ما جلس كي بالبلادين وديب لا كلا دلكين إلا وحلك له كرتمي يقول ما إستدي النبي قرط بوان الهيئ في علينا وخرف ليشان اليوم قرابا هاي marka meesha nabiga ku dhawaa loo kala barin في ruuxii inay yimaado ha uga keenan laakin bulaadiya walaaleya ma jiraa kee keeysi lama rabo fuus mel fadiyo inuu ninu yimaado sir kasta baa hawo furmaye inu mashaw uga lama rabo hadii uu fadiisana adii uu fadi ninka in ruux ku yimid aad mashii uga إن قفي يعني السجارة، لكن ماشان أكيد لا جرب كان هادي ها ها ها ها اللوحة على هذا، ها هذا ريني، لكن هو kuma cid ka kala bilmaal meel ka badi soo rogey saga wax aqle oo inaa laga fadiisani way loo yadaayeen sidaas oo kale marka majaliska waxa weeye in wa la balaadiyo goddii loo dooneyo bilow muhamad markii madan majliska maashu u damayso إذا غيّل لكم مركي الديمكورة ففسحوا بالارية في مجالسهم مجالس ففسحوا بالارية وكل كع على مدينه وقار ثم منيت ويشو بالارية يفسح الله لكم الله باليين باللارين قبر يجيز قبر الجنة واهل مساجد من كيد دسا إلهي قرب وقل دسا الجنة واقل يري ثم وهذا way rafiile machii la yiraahdo u shudul shudhu ingada ingada magaranka barkiile yiraahdo fajjidu kaa waxa way ta macnaa haddii meel ka soo leedheen dhibmadal adii magaliska la qalaani ween heban oo ka ah hadda oo door wareed la hadda oo ka adii leela salaad dahlo kooca diliila jehad ka allaad oo sa'a man alla ومجلسك كميدة هاي، تركيا مكتفكة على تركيا، إذا ذيل مكتف إلى هذا، أنشزوكا، يعني هنجدوا ويا سماهان هنجدوا، ها كعب في كنعان يرفع الله آل كريالي، الذين كوا آمنوا ومنكم إذن كأذن كميدة، والذين قوة وصل علم علم في الدرجات من كريان، آية وحي في الماميسان، إنما لقاعدك كرو، شرف ما. إن إن هذا ده هذا ش شرف ما وعشرة ما والدرجة أصل كله ذا إيمان فيه علم الأول العلم جل هين مو يا ك شرف بدن هذا علم جل مشي ذي وحلا برضه حلوش إلى قرآن ك كريم كا اللي هو عمل خلاه خوفك في شرعه ك هو عمل فلا خوفك ساداتك أبو شرف بدن بكون إيمان كده بدن علم يعني ما لكن waa ilmu mashhoor ee xiddowle macnaheedu waxa laga wada magaalada meel fadhiisigi siyaado lagu xurmeeyo adoo meel laga gaaco sharaf ma ee waxa sharaf sifaadadii go'an sano cilmiga sharafka way marka sharaf يقول الذين هو وطل العلم علم قال لك يا ايماني علمي ستدرس درجات درجات والله الله سبحانه وتعالى خبيرك حق وقال تاوي بما تعملون واحد عمل كذلك وان يكتب على المدينه والله سبحانه وتعالى